بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أقسب الناس أن يتركوا أي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 Wahai yang Mendengar dan Yang Maha Pengetahui, dan siapa yang berjuang, maka sesungguhnya dia berjuang untuk Allah Maha Pemberi Kekuasaan atas alam semesta, dan orang-orang yang beriman صالحات لن كفّرنا عنهم سيئ فيهم لن كفّرنا عنهم سيئ فيهم ولا أحسن الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ يَوْمَ يُرْجَعُونَ نُبَوِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُخْلِصَنَّ لَهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة لَسِقَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَئِنْ ذَاقَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَخُولُنَّ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَخُولُنَّ مَا إِنَّ كُنْتَ ما عنكم أولا؟ ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلم الله الذين آمنوا، ولا يعلم المنافقين.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 كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتحلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لَكُم رِزْقًا فَبْتَغُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ عِزًّا وَقُوَّةً إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ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 الله من وله ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku telah mengutus Rasul-Ku kepadamu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 فَأَمِنَ لَهُ دُنُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إن أنكم لا تأثون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أإنكم لا تأثون الرجال وتقطعون السبيل وتأثون في ناديكم المُنكر. Famakan jawapan kaumnya, ilahum. Mereka berkata, "Kami ditaklukkan oleh Allah, jika kamu adalah orang yang beriman." Dia berkata, "Ya Tuhan, berikanlah وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُغْبِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ Kata, "Innafihaluqal." Mereka berkata, "Kami lebih tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Kami akan menyelamatkan mereka dan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 بينزل قوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم يعبدوا الله ورجل يوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعادا وثمود وقد تبين لكم مما مساكنهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبِصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَالِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ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 نَسْو وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَلَقَّى اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ اُتْلُ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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وإلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا النبي الذي أنزل إلينا وَأَنْزَلْنَا إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 وَمَا كُنْتَ تَثْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُفُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبِطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ في صدور الذين أُوتوا الليل وما يجحدوا بآياتنا إلا الضالون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربهم وَإِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا نَحْنُ مُبِينُونَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إن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 وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعدلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمّل جاءهم العذاب. ولا يأتينهم بعثتهم وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن نجهنما لمحيطة بالكافرين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 tetapi rumah terjadi di tempat di mana orang-orang yang beriman di dalamnya, nampaknya mereka yang beriman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 Allah Yabtut Ar-Rizq Laman Yashak Min Ibadih Waya Yagudir Lahu In Allah Bikul Şey In Alim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 وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون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 فَأَنَسَوْا فَيَظْلِمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُطَافُّ فِيهِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ الله وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَتْوًا لِلْكَافِرِينَ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله نمع المحسنين